وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا فجاءها فَجَأَهَا بَأْسُنَا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا بَأْسُنَا بياتا أَوْ هم قائلون.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 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِعَادٍ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ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 قال فبما أغويتني أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم, ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا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 فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سُؤَآتُهُمَا وَطَفِّقَ يَخْشِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا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 ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتنك من الشيطان كما أخرج بوايكم من الجنة عزع عنهما يَزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوَاءَهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِن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 وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إن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 والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا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 فإذا جاء أجلهم لا يستغخرون ساعة ولا يستقدمون <تصفيق> يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون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 فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفا ولكن لا تعلمون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 فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ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 وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهلنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا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 إِنَّ ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات وَالْأَرْضَ في ستة أيام ثُمَّ استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً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 سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 وَبَلِّغُوكُم رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ كُلِّي يُنْذِرُكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين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 وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا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 نَنِي في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نَزَّلَ الله بها من سلطان فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَجَاءَهُمُ الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا عَادًا بِالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ آدَمَ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلُوا عَلَى النَّاسِ وَقُومُوا لِلنَّاسِ فاذكروا آلاء الله وَلَا تعفوا في الْأَرْضِ مفسدين قال الْمَلَأُ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمَنَ منهم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 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ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 ولا تقعدوا بكل صراط تنعودون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون هاوا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا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 قَالوا أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ مِنْهَا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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا, حتى عفوا وقالوا قد مس الضراوء الضراء والسراء فأخذناهم, فأخذناهم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 ولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قص عليك من أمباءها ولا قد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 موسى بأياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين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 قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ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 قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعينا وَاَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوه هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمم والضفادع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْجُّ قَالُوا يَا مُوسَى دُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْجَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وَأَرْسَلْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اتَّخَذُوا لَهُمْ كِتَابًا بَارَكْنَا فِيهَا وَثَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا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 ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها هو وهو فضلكم على العالمين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 وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه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 قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا Jعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فاخذ فاخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين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 وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إنهم نَرَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيم وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِيهَا نُسْخَةٌ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ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 أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الصُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَأَنتَ وَلِيُّنَا فَارْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الغَافِرِينَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدَيْنَا إِلَيْكَ قُلْ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ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 وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَا هَٰؤُلَاءِ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا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 وَإِلْقِلَ لَهُ مُسْكُنُهَا هَذِهِ الْقَرِيَةُ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئُتُمْ وَقُولُوا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُ الْبَابَ صُجَّدًا نُعْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهمْ إِذْ تأتيهم حيتانهم يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعُوا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذٰلِكَ نَجْلُوھُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ وَاِقَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمَّا عَذَّبُوْنَ قَوْمَنَا ۖ إِنَّ اللّٰهَ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السور وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِنْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُؤُنُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ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 وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَى الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ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 مَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ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 ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا كَانُوا كانوا يظلمون من اللَّهُ الله فهو المهتدي وَمَن يُضْلِلِ الْفَأْلَاءَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء ان يكون قد اقترب اجلهم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 قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته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 إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَنَا أَسْقَلَ الدَّعَى وَاللَّهُ رَضِي هُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحَةً كُنَّا مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا أَفِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم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 وَالِّيَ اللهُ الّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يتولى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينشرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وَتَرَاهم يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّمَا يُزَغِّيكُمُ الشَّيْطَانُ نَزْغًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وإِخْرَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجَتْ بَيْتَهَا قُل إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَى إلَيَّ مِن رَبِّي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 اذْكُرِ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ